على الوسادة شرايد نوم على الوسادة شرايد نوم مما ترك خلي الجافي لعل تالي سهرك اليوم يا عين ولي مضى كافي على الوسادة شرايد نوم مما ترك خلي الجافي لعل تالي سهرك اليوم يا عين ولي مضى كافي هجرت هم وطويت سقوم ودخلت في المخدع الدافي وساعد غفا جفني المحروم ورميت حملي عن اكتافي حلمت بلي هواه حلوم يصب جمرا على طرافي وانا احترق يالله المقسوم وطفي النار بالحافي يا زين للعاشقين سلوم وغاديك تحكم بالانصافي وينعدل لا شكى مظلوم او يشكي السقم متعافي ما شفت جرح عليه هدوم هذا انا البين الخافي